أُورِئْ إذْنَ دِينَهُ وَلَاكِ الْرَّحْمَةَ مِن رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 تبع آياتك ونكون من المؤمنين. فدما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أطيع مثلما أطيع موسى أو لم ي وَبِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ طَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرُوا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن 129. سبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين